Allah uh -huh. I'm going to be بَيُّهَا كَنَاهَا لِهَا لَا يَزِيبُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتْتَهُ اللَّهَ حَبَّةُ قَاتِهُ وَلَا تَمْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُصْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ تَمُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يوم مرضعة عما أضعت وتضع قلبات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شبيل يا أيها الناس تقوم بهم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا إن وعد الله حق فلا ترغنكم الحياة الدنيا ولا يرغنكم, ولا يرغنكم بالله الغرور أما بعد فإن أصدر الحديث كلاه الله تعالى وأحسن الأبيهة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرد أمه معجباتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام أحمد رحمه الله بمسنده ما صحى حول إمام الألباني الله من حجم البراهم يعازم رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلازة رجل من الأمصار فاتهلنا إلى القبر ولم ينحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رخوسنا الطيب تأمل يا الله هذا الموقف المهيب وهذا الموقف العظيم الذي يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويجرح أصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير لا تسمع لهم صوتا ولا ترى لهم حركة لا يتكلم أحد من مهابة هذا الموقف العظيم فإذا رأيت هذا وتأملته فانظر وتأمل ما نعم فيه اليوم إذا مشى أحدنا فلف جنازة رأيته يضحك ويلهو ويلعب ويتكلم في أمور الدنيا بل والبعض يصدع ما هو أعظم من ذلك فتراه ينشي في جنازة رجل من المسلمين وقد أشعل السجائر في يده وربما يستمع الغاني على هاتفه فإنا لله وإنا إليه راجعون قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه استعيذوا بالله من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وتأمل من يأمر من أن يستعين من ماذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الذي ما خلف الله نفسا أكرم عليه منه يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر كما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بآخر صلاته بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يأمر أصحابه رضي الله عنه الذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يستعيدوا بالله من عذاب القبر فانظر إلى هذا وإلى حالنا اليوم إذا قلت لرجل من العصاة اتق الله يقول لك أتراني مجنونا أتراني صاحب صلبان أنا مسلم وموحد بالله لما تقول له هداك الله يقول لك وماذا تراني أصنع يا سبحان الله أتجعل نفسك بمكانة أعظم من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وجه الله تعالى إليه نداء فقال يا أيها النبي اتق الله النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالتقوى فما بال بعضنا إذا أمروا بالتقوى رأيت أوداجهم تنتفر ورأيت وزوههم تحمر كأنما رموا بالكفر والعياذ بالله فإنا لله وإنا إليه راجعون قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة يعني في سكرات الموت وتأمل هذا الحديث العظيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه حال المؤمنين الموحدين الطائعين وحال الفجرة والمنافقين والكافرين والعياذ بالله فوالله الذي لا إله ويره لن تخرج عن أحد هذين الرجلين إما الأول وإما الثاني فليس هناك فريق ثالث فريق في الجنة وفريق في الشعير فتأمل حال هذين الفريقين وبماذا يجيب كل منهم على هذه الأسئلة التي سوف يسألها في قبره واختر نفسك مع أي فريقين تريد أن تكون قال إن العبد المؤمن إذا كان في من الدنيا وإكبال من الآخرة يعني في سكرات الموت نزل إليه ملائكة من السماء بيض وجوه كأن وجوههم الشمس معهم كذل من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يزمسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيقول أيها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورنوان اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج تسيل في جسده كما تسيل القطرة من في السقاء فإذا خرجت صلى عليه كل ملف في السماء وصلى عليه كل ملك في الأرض وصلى عليه كل ملك بين السماء والأرض هذه أول فضيلة وأول أمر عظيم يحصل عليه ذلك الرجل المؤمن أن تصلي عليه الملائكة قبل أن يصلي عليه بن آدم من أقاربه وأحبابه وأرحابه وربما من أعدابه قبل أن يأتوا ويصطفوا ويصلوا عليه تصلي عليه ملائكة الرحمن الملائكة المقربون وغير, المقربون وغير المقربين قال صلى الله عليه وسلم فإذا فرجت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنود فتخرج كأردي بنفحة مسك وجدت على الأرض فيصعدون إلى السماء فما يضرون على ملائك من الملائكة إلا قالوا ما هذا, الروح ما هذا الروح الطيب ما هذا الريح الطيب فيقال فلان ابن فلان بأحسن أسمائه وعب أسمائه إليه التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا قال فينتهون إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقال اكتبوا كتابه في عليين في أعالي الجنان في أفضل المنازل عند رب العالمين سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم وتعاد روحه في جسده قال صلى الله عليه وسلم فيقال اكتبوا كتابه في عليين فإني وعدتهم بأني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنا أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه بجسده فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين قال ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه ويقولان من ربك فيقول ربي الله فيقولان وما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا للأفاتين والكذابين الذين كانوا يقولون إنه ساحر وإنه شاعر وإنه كاهن أو مجلون أو غير ذلك من الأوصاف التي كانوا يرمون بها النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا قال يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولاني وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت قال صلى الله عليه وسلم فينادي المنادي من السماء أنصدر فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة واجتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من ريخها وطيبها ويرى من نعيمها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويمثل له أو قال يأتيه رجل حسن المنظر حسن الثياب طيب الريح يقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت بشرك الله بالخير من أنت فوجهك الوجه يزير بالخير فيقول أنا عملك الصالح الذي كنت تعمل فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأى العبد المؤمن ما أعد الله لعباده الصالحين من النعيم المقيم قال رب عشر القيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي وماغي هذا هو الفريق الأول الأول الذين عاشوا على طاعة الله لم يتلبسوا بشركه وأقلصوا توحيد الله تعالى وأقاموا ما أمرهم به وانتعوا عما ناههم عنه ونظروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالتزموا وما ناههم عنه فالتعوا عنه هذا جوابهم يوم يدفنون في قبورهم لا يخافون من شيء فإنما يثبتهم الله سبارك وتعالى كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الفاجر وفي رواية المنافر وفي رواية الكافر هؤلاء الثلاثة إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة اسمع وطارم بما سبق أنظر لحال رجل الأول وكيف جرى له عند موته وعندما حل أجله وكان ينازع الموت وإلى حاله حينما دفن في قبره وحينما سئل كيف أجاه فانظر إلى حال هذا الفريق الثاني قال إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه والعياذ بالله معهم المسوح من النار حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيقول أن يدوى الروح الخبيثة اخرجي إلى سقط من الله وغضب قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في الجسد فتقطع معها العروق والعصر فإذا خرجت لعنه كل ملك في السماء وكل ملك في الأرض وكل ملك بين السماء والأرض فإذا فرجت لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح من النار قال فتخرج كأنت من ريح وجدت على الأرض فيصعدون بها إلى السماء فما يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث ما هذا الريح الخبيث فيقال فلان ابن فلان بأطبح أسمائه وبأضغض أسمائه إليه التي كان يمغض أن ينادى بها في الدنيا قال حتى يمتهى به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح له ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكفروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار انظر إلى استحالة الأمر وإلى أنه لا يكون تريد أن يدخل أمثال هؤلاء الجنة فليمر هذا الجمل بكامل أيأته في خلقته من سم الخيار هذه الإبرة التي يقيض بها أحدنا ملابسه إذا مر من الجمل هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها يدخلون الجنة حينئذه ولا يمكن ذلك أبدا قال صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن اكتبوا كتابه في سجين بالأرض السفلى ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم بأنني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتطرح روح من السماء طرحاً فذاك قول الله تعالى ومن يشرف بالله فكأن ما من السماء فتبطفوا طير أو تهوي به الريح في مكان سحير قال صلى الله عليه وسلم فإنه ليسمع خط نعال أصحابه إذا ولوا عنه مذبرين ويأتيه ملكان شديدا لانتهار فينتهرانه ويجلسانه ويقولان من ربه فيقول ها ها لا أدري كيف يدري كيف يدري من كان يعيش في دنياه يعبد غير الله تعالى إذا نزلت به نازلة أو أصابته مصيبة يلهج ويلهج إلى القبور يدعوها ويرجوها من دون الله يستعين بغير الله ويدعو غير الله ويرجو غير الله سبحانه وتعالى ويلجو في كشف ضره وبأساه إلى غير الله سبحانه وتعالى فتراه كما هو حال بعض الناس ليدنهم الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين من الذين يخالفون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم كما هو الراجح والصحيح من قولي العلماء أن تعلم السحر وأن الساحرة كافر خارج من ملة الإسلام كما قال الله تعالى وما يعلمان من أحده حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وقد قال صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء مجرد السؤال فأين الذين إذا سلقت أغنامهم وأبطارهم فإذا ضاعت أموالهم يذابون إلى العرافين وإلى الكاهنة وإلى المنجمين يريدون معرفة من الذي أخذ هذه الأموال ومن الذي سرق هذه الأغراض التي ضاعت منهم فإنا لله وإنا إليه راجعون من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لا يقبل الله له صلاة أربعين يوما إذا كان هذا حال السائل فكيف يكون حال المسؤول كيف يكون حال المسؤول الذي يصنع هذه الأمور ويزعم أنه يعلم الغيب وأن كذا وكذا حدث من الأمور فإنا لله وإنا إليه راجعون بل الأعظم من ذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذين يلتجيون اليوم ويتوجهون بدعائهم وشكواهم إلى أصحاب المقادر إلى الأضرحة إلى المقامات إلى البدوي والزرقان والمرسي وغيرها من هذه الأضرحة حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين هؤلاء الله تبارك وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وقال سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يغفرون يدفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هذا المقبور لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لا يملك لنفسه أن يدخلها الجنة ويبعدها عن النار فكيف بغيره من الناس فإنا لله وإنا إليه راجعون قال صلى الله عليه وسلم فينتهران ويقولان ما دينك فيقول ها, ها لا أدري كيف يدري من كان إذا غضب من أصحاره في العمل أو إذا غضب من أخيه في البيت أو إذا غضب من بعض الناس في السوق أو إذا تشاجر مع أصحابه في آخر النهار وهم يلعبون الكرة بعد العصر وقبيل المغرب إذا تشاجروا يسبوا بعضهم لبعض دين الله تعالى فإذا قصد دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فقد قلع رفة الإسلام من عنقه وفارق الملة والعياذ بالله فأين هؤلاء وأين الذين يكتبون في الجرائد والمجلات إن دين الإسلام لا يصلح لأن يطبق ولأن يعمل به بهذا الزمان فذلك زمان ولا ونحن اليوم في زمان آخر أين هؤلاء وهؤلاء وغيرهم ممن لا يقيم لدين الله تعالى اعتبارا ولا يقيم له وزنا فهذا حاله في القبر إذا سئل يقول ها, ها لا أدري قال صلى الله عليه وسلم فينتهران ويقولان ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها, ها لا أدري كيف يدري, كيف يدري وقد كان ليلة آرد يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي أتباعه بالتزمت مرة وبالتعص بمرة وبالتطرف مرة وبالتقلف مرة, وبالتقل مرة وبالرجعية مرة وبما تعلمون من غيرها من الأوصاف الكثير والكثير فإنا لله وإنا إليه راجعون قال صلى الله عليه وسلم فيقولان محمدا الملكان يقولان له محمدا كأنهما يقولان له قل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتنجو من هذا العذاب خلص نفسك من هذه المصيبة التي أوبقتك أعمالك وجعلتك لا تستطيع الجواب في هذا الموطن قال صلى الله عليه وسلم فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك سبحان الله سمعت الناس يقولون ذلك ألم تكن ليلة نهار تتشدف لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا نصح وإذا عُوتِف وإذا قيل له اتق الله كما تسمع يوم الجحيم ربك رحيم وأنا مسلم واحد بالله وكذا وكذا وغيرها من العبارات فإذا كان في سكرات الموت بعضهم يقال له قل لا إله إلا الله تكون أذقل عليه من الجبال الرواسل لا ينطق بها ولا يستطيع أن يحرك لسانه بها فسبحان الله العظيم ما الذي جعلها جعله ينساها في ذلك الموطن لأنه كان يقولها بلسانه وما عمل بها وما نطقت بها ولا عملت بها جوارفه وأركانه لا إله إلا الله ويتفع لنفسه شهواتها ويطلق لنفسه العنان يصنع ما يريد كيفما يريد بغير ضابطه فإنا لله وإنا إليه راجعون كان دينه وديجنه تفريق المسلمين إلى جماعات وأحزاب وفرق يوالي ويعادي عليه حزب البلاني والحزب العلاني هذا ليس معنى لماذا يا خلال؟ لأنه في الحزب الآخر وانت لا هذا ليس معنى لماذا؟ لأنه في الحزب الآخر وهذا عدو لا أكلمه لماذا لا تكلمه؟ لأنه في حزب ثالث وهذا في رابع حسبنا الله ونعم الوكيل أخرج الإمام أحمد في غلاله بإسناده إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت إن نبيكم قد برئ من كل من فرق دينه واحتزب ضراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الذين يفرقون الأمة الذين يشتتون الأمة كل يجمعهم على حزبه وعلى جماعته وعلى فريقه وإذا مر على الآخرين لا يسلم عليهم ولا يتفتوا إليهم فإنا لله وإنا إليه راجعون أقول قولي آهده أستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله قال صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أنكذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار واسلحوا له بابا إلى النار والعياذ بالله قال فيأتيه من حرها وسمونها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاع وَلا تختلف في القبر إلا أضلاع الفجرة والمنافقين والكافرين أما المؤمن فإن القبر يضمه ضمة لينة ضمة رفيقة كما قال صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة أو قال ضمة لو نجى منها أحد لنجى منها سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرس الرحمن جل وعلا وشيعه مع المسلمين سبعون الف مد نزلوا يحضرون جنازته حتى صار الصحابة يحملونه على أعناقهم يقولون ما أخف جنازته ما أخف جنازته ضمه القبر ضمه ولكنها رقيقة ولكنها لينا لا تختلف في القبر إلا أضلاع الفجرة والمنافقين فبعض الناس يظن أن كل من تفن يضمه القبر حتى تختلف أضلاعه هذا اعتقاد خاطئ قال عليه الصلاة والسلام ويمثل له أو قال يأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الثياب منتن الريح فيقول له أبشر بالذي يسوء هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت وَشَرَكَ الله بالشر فَوَجْهُكَ الْوَجْرُ يَجِنُو بِالشَّرُ فيقول أنا عملك الخبيل الذي كنت تعمل فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في معصية الله بطيئا في ضاعة الله فَجَزَاكَ الله شَرًّا انظر إلى هذا الوصف سريعا في معصية الله بطيئا في ضاعة الله لما تنظر إلى حال بعض الناس اليوم ممن إلا سهر مع بعض أصحابه بالليل بعد العشاء يبدأ يخرج السجار من جيد خذ يا فلان وخذ يا فلان هم لم يقولوا له أعطنا ولا قال له أحدهم هات لكن هو الذي أخرج من تلقاء نفسه يدخل وخذ يا فلان خذ يا فلان والبعض الآخر يستمعون على الحشيش وعلى المقدرات خذ يا فلان وتعال يا فلان تصليون عليهم الهاتف نعم عند فلان في بيت فلان تعالى ما كذا وكذا وغيرها من هذه الأمور ما شاء الله سريع في معصية الله إذا قيل له في ضاعة الله عندنا مسجد يحتاج إلى تضرعات عندنا فقير يحتاج إلى بعض الأموال عندنا رجل مريض يحتاج إلى كذا عندنا كذا وكذا وإن شاء الله ان الله انظر ان شاء الله وكذا يبدا يتكلم بمثل هذا الكلام بطيء في عطاء الله بخيل لكن على نفسه لكن على نفسه فإن الله تبارك وتعالى قال وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن فيناله التقوى منكم فانت المنتفع الوحيد بعمل الخير اذا عملته فقال قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث ماله وأهله وعمله فيرجع ماله وأهله أو قال ولده ويبقى عمل هذا الذي يبقى في قبلك هذا الذي تلاقيه إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأى العبد الفاجر أو المنافق أو الكافر ما أعد الله لمن عصاه وقال فأمره من العذاب الوبين قال رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة لماذا؟ الأول المؤمن قال رب عجل قيام الساعة وهذا يقول رب لا تقم الساعة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة فمن هجى منه فما بعده أيسر منه ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه والعياذ بالله فهذه وقفة محاسبة كما جاء في الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله ان كان ضعفه العلامة الألباني رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه الكيس أي العاقل الفطن من دان نفسه يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أدفع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان يطلق لنفس العنان لا يس... تراه في المسجد لا يصلي لكن تراه بخارج ما شاء الله لسن مفتي علامة يتكلم في كل أمر من الأمور لكن ينتقد غيره فلان بي وفلان عليه وفلان كذا وفلان كذا وأنت أين أنت أين أنت من هذا الكلام أتصلي الفجر في جماعة في المسجد أأنت متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعذرة على هذا السؤال الذي غالبا ما تنكس عنده الرؤوس وما تفجل النفوس وتتمنى أن لو لم تسمع هذا السؤال أين صليت الفجر في هذا اليوم وفي غيره من الأيام صليته في المسجد على جماعة المسلمين أم نمت على فراشك اتصفت بصفات المنافقين وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أتقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو علم ما فيهما من الخير لا توهما ولو حبوا ما شاء الله ينظر للدنيا وريد أن من المال من, من الولد من البيوت من السيارات من التجارات يا أخي لا يحرم عليك أحد هذا الأمر اجمع الدنيا كما شئت لكن بما حل الله تعالى اركب السيارات واسكن القصور لكن بالحلال ولا تنس ولا تنسى أخرات فإن أمامك هذا اليوم العصيب الذي لا ينجو فيه إلا من كذب الله تعالى له النجاح إلا من أتى الله بقلب سليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما تبحث عن جرياك ابحث عن أخران يقول لك العمل عبادة العمل عبادة هذا باطل هذا ضلال مبين تستدل بهذا الكلام العمل عبادة وينادي عليك المنادي الصلاة خير من النوم وأنت تمام على جراشك دي عليك وأنت في العمل هيا على الصلاة وتقول العمل خير من الصلاة لا تذهب ولا تصلي ثم تقول عمل عبادة هذا نعم عبادة لكنها عبادة بالشيطان حينما يلهيك عن ذكر الله الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آهموا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فقد حكم الله تبارك وتعالى عليه بماذا حكم الله عليه بالخسران فهؤلاء والعياذ بالله خاسرون فانتبه لنفسه كل واحد فينا يحاسب نفسه ويقف مع نفسه وقفة جادة ينظر في حاله لا تظن أنك شاب صغير أو أنك رجل قوي بصحة وعافيته لا يأتيك الموت لا والله لا يعرف الموت صغيرا ولا كبيرا ولا غنيا ولا فقيرا ملك الموت إذا جارك لن ترده بمالك ولا بشفاعتك ولا بوصابتك ولن يتركك لأنك ابن رئيس ولا ابن أمير ولا ابن وزير لا والله لا والله لا ينفعك أحد تزوث من التقوى يا عبد الله فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من عروس زينوها لزوجها وقد ادخلت أجسادهم ظلمة الغبر وكم من صحيح مات بغير علة وكم من مريض عاش حينا من اللهر وكم من صبي ارتجى أول عمره وقد نزجت أكفانه وهو لا يدري صبية صغار انظر حولك في أصحابه وفي أقاربه وربما تجد من أهلك من كان معك في العام الماضي ابن العشرين وابن الخامسة والعشرين وخمسة عشر سنة وسبعة عشر سنة وثلاثين سنة وأربعين سنة تجد فيهم الموت دفنتهم بيدك ثم الدور عليك طادم لا محالة فانتبه لنفسك انظر إلى ما كان قبلك من الأمور لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شام أين الملوك ذو التجان من يمن وأين منهم أكارين وتجانه وأينما شاده شداد في إرمي وأينما ساسه في الفرس ساسان وأينما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كان كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما ولا ملك الدنيا سليمان استوى الدمية في ماذا؟ ماتوا وأمرهم إلى الله تعالى يحاسبهم على ما قدموا من العمل لا تغتر بنفسك فإياك والغرور فإنه مهلك إياك والعجب فإنه مهلك إياك أن تمشي بين الناس رافع رأسك تظن أنك من الأتقياء البررة وأن الناس من الشياطين الفجرة المردة لا والله بعض الناس للأسف للأسف الشديد يتسبب في فتنة لغيره من الناس فتراه يمر على بعض الناس بلحية لم تنبت له بعض الشعيرات في وجهه السلام عليكم ورحمة الله أخي وحبيبي أخذ بالأخضان ويمر على واحد مدخن كأنه مر على كافر يكفهر وجهه يتقطب جبينه فربما يستدير بوجهه عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله أمررت في أول طريقك على ملك ومررت في آخره على شيطان لا والله ما هكذا تورد الإبل هذه فتنة عظيمة يتسبب فيها بعض الناس بجهل لا أظن أن هذا على معصية طيب ما يضرك على معصية مدخل ولا زاني ولا قاتل ولا شارك غمر ما يضرك لو أنك مررت عليه السلام عليكم ورحمة الله يا أخي والله أنا أحبك بالله لكني أبغض هذه المعصية التي أنت عليها هذا الفعل حرام لا يجوز وإني بنينا ناصح صحنا امين قبلت فخير قضاء الله وان لم تقبل فاسال الله ان يهديها ما الذي يضرك ان صنعت ذلك اليس هذا هو هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكن فرق وجماعات واحزاب كل كل ثلاثه اربعه في فريق وكل اثنين اخرين لوحدهم في فريق ما هذا ما هذا الضلال المبين الذي يبثونه بين الناس وينشرونه بين الناس لا والله إن النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا عن ذلك كله وربنا تبارك وتعالى نهان عن الفرقة وأمرنا بالاجتماع قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزابا وجماعات لست منهم في شيء النبي عليه الصلاة والسلام ليس من هذه الأحزاب وهذا الفرق في شيء إنما المسلمون كلهم جماعة واحدة يسعى بذمته ادناه يستوي فيها البر والباغر غير انهم يتفاضلون عند الله تبارك وتعالى ولا تتروا بعمله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال إن احدكم ليعمل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يبقى بين حتى لم يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله وإن أحدكم فيعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها انظر والله الذي لا إله غيره هذا الحديث حينما يذكر وحينما أسفعه يكاد المر يطيش عقله ويكاد القلب ينخلع من مكانس بهذه الفتنة وما هذا الأمر العظيم الجليل رجل يعمل بعمل أهل الجنة ويدخل النار ورجل آخر يعمل بعمل أهل النار ويدخل الجنة إن هذا لشيء عجاب لكن فسر هذا الحديث حديث آخر جاء فيما يبدو للناس أمام الناس الشيخ العلامة الحضر الفهامة الذي يصلي ليل نهار الذي يصوم النهار ولا يفطر الرجل القوام الصوام التقي البر الأبي اللي كذل لكذل لكنه كان في قلبه نفا وكان في قلبه رياء كان يحب أن يسمع هذا الكلام من الناس كان يحب أن يسمع هذه الثناءات وكلمات البراقة من الناس يحب أن يمتدع فحبط عمله والعياذ بالله أشرك مع الله غيره بالعمل فحبط عمله كما قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم عالم عالم يؤتى به لكنه قد علم وعمل نفاقا ورياء وصمعا فيزج في جهنم والعياذ بالله فانتبه لنفسه كل منا ينظر في نفسه المتكلم قبل المستمد كلنا أصحاب ذنوب أصحاب الضطايا وإياك أن تأثر ذنبا تظنه صغيرا فإنه قد يصغر عندك ويكبر عند الله تعالى ألم تتأمل قول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من ما فيه ويقولون يا ويلتنا لماذا لماذا هذا الويل وهذا الصبور العونب ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب ما به ما بي هذا الكتاب ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها الصرائم التي يستهين بها ويتناول فيها الكثير من الناس يجدونها قبل السبائب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصان ووجدوا ما عملوا حاضرا هذه أعمالهم لا يظلمهم الله تبارك وتعالى شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن ليرى ذنوبه كالجبال الشامخات يخشى أن تسقط عليه فتهلكه وإن المناسب ليرى ذنوبه كذباه حط على وجهه ذباهه وضعت على وجهه حطت على وجهه فقال لها بيده هكذا فأطارها هذا المنافذ الذي لا يباري بذنوبه ويظن أنه لم يفعل كبائر ولا منترات وأن معصيته هيلة هذا نفاق والعياذ بالله فإن هذا الصغير يعود حتى يصير كبيرا فكل منه يمتدئ كلنا أصحاب ذنوب وتقصير وتفريض فالتوبة التوبة قبل فوات الأوان فإن الله تبارك وتعالى قال قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مهما كان ذنبه مهما عظم ذنبه لا تبالي بالناس ووالله إني لأحمد الله تعالى وأشكوه ليلى نهار على أمر غفل عنه الكثير منكم وهو أن الله تبارك وتعالى ما جعل شرطا من شروط التوبة أن يرضى الناس عنك لو كان من شروط قبل التوبة أن يرضى عنك الناس والله لما قبل التوبة وحدنا أبدا لكن الله تعالى من رحمته ومنه وفضله وكرمه ورحمته ذي عباده أن فتح باب التوبة لا يردهم عن, عن, عن شيء إلا الموت وطلع الشمس من مغربها فتوب إلى الله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى ما عظم ذنبه وإذا عدت في الذنب فتب إلى الله وارجع وإذا عدت فتب إلى الله وارجع كلما أدند تستغفر استغفر كلما أدند تستغفر وتب إلى الله عز وجل وعد إلى الله فإنه يقبل التوبة عن عباده كما قال سبحان وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهادة ثم يتوبون من قرير قال ابن عباس رضي الله عنه ليست الجهالة أنهم لا يعرفون أن هذا حرام لكن الجهالة وقوعهم فيه مع علمهم أنه حرام ليست الجهالة أنك تجهل أن تدخين حوام لا ولا تزل من الأغاني حوام ولا أن النظر إلى الفتيات وطرقات حرام ولا أن ترك الصلاة اختلف العلماء في فاعله بين مكثر ومفسر لا هو يعلم أن هذا حرام ولكنه وقع فيه فهذه جهالة منه أنه اجدوى على حدود الله وعلى حرومات الله سبحانه وتعالى فهذا إذا تاب يقبل الله تعالى قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان الله ذلك الموضن حينما يتيك ملك الموت لو تبت لا يقبل الله تعالى ذلك موظم لا تنفع فيه التوبة أبدا وأيضا عند ضلوع الشمس من مغربه فانظر لا تتهاون بذنب صغيرا كان أو كبيرا فلنتق الله تعالى في أنفسنا اللهم من أسألك في هذا اليوم العظيم أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا اللهم اغفر الله أبائنا وأمهاتنا واجز لنا خير الجزاء وارحمهم كما ربنا صغارا واكرمهم درسا اعلى واجرههم من النار واجعل رقابنا لهم تكفيرا لسيئاتنا يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين وامصر رجا اخواننا المسلمين المكروبين في كل مكان وانصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم سدد رمي اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر على قلوبهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم وغفلنا تفسيرنا في حقهم يا رب العالمين اللهم وغفق ولاة أمورنا لما تحب وترى وخذ بنا واصيهم إلى الحق يا رب العالمين وهي له المطانة الصالحة التي تعينهم على الخير والذي تدلهم عليه وتعزهم عليه حينك ذلك والقادر عليه آمين آمين آمين وأعطل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هذا ما كان من تفعي فمن الله وحده لا شريك له وما كان من خطأ أو زلل أو سهو فمنه ومن الشيطان وأضروا إلى الله تعالى من الخطأ والسهو والزلل وأقف الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين هتابا منبوتا وعطف الله أكبر وعطف الله